مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل يُنفرون إلا الساعة ألتأتيهم ضغتها، ألتأتيهم ضغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاق يوم إذ بعضه 117. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون 118. إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 111. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ويقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوان وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ترجمة <تصفيق> تأكلون.